بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوي بخشنداي مهربان يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم اي اوكسانيكبا هنا هناوا پيشمكون لخواو پیغمبركاي ولاخواب ترسن Bayguman kuvabi serizana ya. Yaa ay yehal ladin amanu la terfag acvatekum fowqasotin nabi. Walla tejharu lehu bilqaulik jehri bagdikum libagdun. Al taphatu amalukum. أي أو كسان يباور تان هنا ودنك برز مكان وبسر دن جي بيا صلى الله عليه وسلم وبدن جي برز قصيل لقال مكان وجدن برز كن وتان لقال يكتري نو كوكر كان تان بطال بتو خوش تان هستي بينك أن إن الذين يغضون أصواتهم عاد رسول الله أولئك اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم لازم دكن ولا خزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اوان او كسانا خاض للانتقيد كاتوا و باتشي دكاتوا بهوي باريسكاريو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 والله غفور رحيم خو اگر ثاور واني ام بكردايا تادر وشتي تدر و بوليان او تاكتر بو بويان واخوالي بردي يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ أي اوان باورتان هنا و اگر گناہ کاري چی گرنجي هنا بوتان اوالي بکولنا و تاروم ببتوا نو اگزیان بگينن بخل چیک بنزانین او سا پشیمان بن لوکاري ککردوتانا وعلمون 178. أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وَكَذَّبَ إِلَيْكُمُ الْكُفَّارُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ زورڅاک بزانن کبیګمان پیغمبري خواتان لناو دا اگر بجوي ایوی بکردا لزور یک لکارا کاندہ توشی نہ راحتیدبون بدم خو ایمان لا تا خوشویس کردوا ول دلتا و بێزرا و ناشرینی کردووە لە لاان بێباوەڕی و تاوان و سەرپێتی فەرمانی خوا هەر ئەوانن من اللهوان عَّ والله علي حگی ئەوە بەخشش و بەهرەیەك لەلایەن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 فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وعقصقوا إن الله يحب المقصقين اگر دو كومل لإيمان داران دج بيكتر زن جان کرد اول نوانيان دا آشتوايب کن انزا اگر كومل چان دزدرجي کر بوسر كومل چتر يان او مسلمانان لغل او ايو بزنگن دزدرجي دکات Ta da geri et o bu firmanı, kwaumülkati firmande be. İnşa eğer geriye ve, o salnıvani anda aş tavayıb kan, bedad gerana o rastu bedad perver benle nevani anda, be guman kwa bedad perverani xoş de be. واتقوا الله لعلكم ترحمون بيجما تنهابا وردان بلان كواتل نيوان دوبرا تاندا اگر اجاوه هبو اشتوائب كنوا ترسن تا رحمتام بيبكاد يا ايها الذين امنوا لا يسخط صوم من قوم عسى عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عساء أيكن خيرون منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بس لسم الفسوق بعد الإيمان وَمَن لَم يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ay evanik kabavurtan he na va bahiz komalapiyave galtanıkan bakomalı çitriyan, renge galta pekra vakan la galta karıkan baştır bajnane çiter, renge afrete galta pekra vakan galta karıkan baştır bın, tanou teshle yektriimedenle nevan xotanda, naou na turele yektriimenen, vnaou Ay tan khirapa nauberdine, kəgüna ha paşba varhena'n, zawi pashiman nbe etwa, awa awa nehar xoyan stemkaren. Ya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 س کە بەڕاستی هەندێک لە تاوانن، سیخڕی مەکەن و بەدوای نتەواوی یەکتردا مەگەڕێن. لە پاشمەلە بەخراپی باسی یەکتری مەکەن. ئایا کام لە ئێوە پێیخۆشە، کە برا ئاین یەکەی بخوات بە مردوویی. بێگومان پێستان Beyguman, kuvat ve bazira kiri ve bezeye. Ya ay yehanes, innaخلقناكم mirzakir ve untha, vajalna kum, vajalna kum şebabu ve qabai la tegarfu. Inna, inna akram kum ay halçina beguman ema durustman kirdun le niru me yek wa kirdumanin batsangelu hoza barasti barestrin tan la xwa parizgar tana beguman hoza nay agadara <Sessizlik> ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم عرب دشتك يكان وتيان باور أي محمد صلى الله عليه وسلم بلئ باورتان نهينا بلك بلئ بل المسلمان بوين بسرزارة څونکه هشتابه اور نسو ته ناودلکانتانوا خو اگر جوړي بن هيز لفا داشتي كردوکانتان كمنا كاتوا براستي خاله بوردي مهربانه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون بجمان إيمان داران راستقين أوانا كباور ينهينا و بخواو تاشان پاشان دودل نبون لإيمانكيان دا وبمالو جانيان تيكو شانيان کردوا رباز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 وخوابها موش تيقزانايا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أو كسانم ندكاً بسرتو أي محمد صلى الله عليه وسلم سنك مسلمان بون. توج بلئ منتي مسلمان بونی خوت امبسر من د مکن بلک خو من د دکات بسره ا و د چونکرن مونیکردن بباور هنان اگر ا و رازقون ک ایمان دارن ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون پرستی خو د زان نهنی اسمان کانو و اخوابينا يا بهر كردوي كاي